وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ فانا اقطع ان ايديكم وابرجكم من خلال ولا في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا سمي الله لمن حمده <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 إِذَا تَعَالَى مَا جَاءَنا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضَى مَا أَنْتَ قَائِمٌ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا والله خير وابقى ان انه من ياتي ربه وجلما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزا سمع الله لمن حبيد الله سمع الله لمن حمد Allah. Sabe <tif> Allah.